ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت سمود بطواها إذ انبعث أشقوها فَقَا لَهُم رَسُولُ اللَّه نَ قَتَ اللهَّهِ وَسُقَهَا فَكَذذَّبُهُ فَعَقَرهَا فَدَمْدَمَ عَلَيهِمُ رَبّهُم بِذَم بِهِمُ فَسَووَّهَا فَلَا يَقَافُ عقَبَهَا بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَِ الرَّحي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 فأنذرتكم نارا تلظى